بوك تو يوثم خمسة وعشرون خمسة وعشرون إيبين في المدينة في المدينة ياي بيلت التوكستشون أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار يا تلفلكن أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطاريبلستر أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة hvordan kommer jeg til togstasjonen? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ Hvordan kommer jeg til flyplassen? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ Hvordan kommer jeg til sentrum? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف اصل إلى وسط المدينة؟ يا trenger en drosje. احتاج لسياره اجره. احتاج لسياره اجره. يا trenger ett kart. احتاج لخريطه المدينه. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لي لفندق جاي انسكر او لايه بيل اريد ان استاجر سياره اريد أستأجر سيارة. هنا بطاقه الائتمانيه هنا بطاقه الائتمانيه هر هنا رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي vad är ماذا يوجد في المدينة ليورا ماذا يوجد في المدينة ليرا gå till gamlebygen اذهب الى المدينة القديمة اذهب الى المدينة القديمة Dra på boat sightseeing i begyn. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. gå til havna. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى Dra på båt قم بجولة في الميناء. قم بجوله في الميناء. بالكسوردي هيتر فينست ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك؟ Men lekst gå inn på www.book2de for tekster og for å laste ned siste versjon.